كل هذه سبيليا ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم من أهل القرى أ فلَمْ يَتِرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظْرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَاءُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقَوْا افلا تعقلون حتى اذا استيئس الرسول وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرضى وَبَأْسَنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يَفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ